ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون